هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بنعمة الإسلام نعمة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على أنعام الله علينا التي لا تعد ولا تحص علينا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فهو نعم المولى ونعم النصير هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منزه عن النقائص كلها فلا زوجة ولا أبا ولا أم له ولا ولد له سبحانه سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لا إله إلا الله منهج حياه قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وهو العزيز الحكيم سبحانك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير للدنيا من شمسها وقمرها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي في ذاك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك اقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشايا المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجبها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو ذرى نعم الايمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمدي لي فيك يا عرب الحجاز حبيب لي فيك يا عرب الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الارض احمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخوتي وحبتي في الله أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابي فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد إخوتي وحبتي في الله أحييكم بتحية أهل الجنة بتحية الملائكة بتحية الله سبحانه وتعالى لكم بتحية الأنبياء صلى الله عليهم وسلم صلوات الله عليهم وتسليما تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أما بعد إخوتي وحبتي في الله أهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت عشت محضراتكم في اللقاء السابق مع العوامل أو الوسائل التي تخذتها الصهيونية العالمية من وسائل وأمور من أجل تهويد القدس وتحدثت عن أربعة مسائل المسألة الأولى السطان ومصادرة الأرض ثانيا تهجير الفلسطينيين وسحب الهويات منهم ثالثا المساندة الدولية وخصوص الموقف الأمريكي رابعا اصدار القوانين وخصوص قانون التنظيم والتخطيط وتحدثت عن تهويد القدس، ثم سألت سؤالا على اي شيء يتفاوضون وانا الليلة مع حضراتكم ايها الاخوة والاخوات عنوان هذه الحلقة دمعة على القدس. دمعة على القدس. عنوان هذه الحلقة دمعة على القدس. دمعة مؤمن صادق مع ربه سبحانه وتعالى فالمؤمن في زماننا يبكي بكاء شديدا على هذا القدس الأسير الذي سقط في أيدي الصهيونية في عام سبع وستين وتسعمائة وألف هذه الدمعة منذ أول وهل أيها الإخوة الأخوات بعد سقوط القدس مباشرة اليهود غيروا معالم المدينة بأكملها أسماء الشوارع غيرت نقل جميع الوزارات إلى مدينة القدس الوزارات الصهيونية الإسرائيلية ما عدا وزاره الحرب ثم بعد ذلك بداوا بتهجير الفلسطينيين بداوا بعد ذلك بهدم البيوت والمنازل ثم بعد ذلك بناء المستوطنات الذي التي زادت بعد اسلو بنسبة رهيبه ومخيفه ومرعبة حتى لم يبقى من القدس شيء من أجل التفاوض عليه وانا اسال سؤالا للمفاوض الفلسطيني على أي شيء تتفاوض على أي شيء يتتفا على أي شيء تتفاوضوا من أجله بالنسبة للقدس وبالنسبة للضفة الغربية على أي شيء تتفاوضون وعلى أي أمر من الأمور تضعون أيديكم الملوثة بأيدي هؤلاء الملوثين وأنا أتعجب أيها الأخوة الأخوات حينما نستأمن الذئب على الغنم حينما نستأمن هؤلاء الذين يصهرون ليلا مع اليهود في خمراتهم وباراتهم ليلا معهم هؤلاء نستأمنهم على القدس كيف يؤتمنون هؤلاء على القدس وكيف نأتمن على القدس في أيدي هؤلاء كيف نضع القدس في أيدي الذئب الذي يريد أن يأكل الغنم كيف رعى الذئب الغنم أيها الاخوه والاخوات وبأي حق هؤلاء خولوا من أجل أن يدخلوا في مفاوضات مع الجانب الصهيوني المختصب بالأرض ونا كل الإخوة الأخوات دمعة على القدس ليس المقصود بها أن نبكي الآن ليس المقصود بها أن نبكي بل أن نتبك على هذه القضية يا الإخوة الأخوات دمعة مؤمن صادق مع ربه وكل مؤمن صادق مع ربها تبكي من داخلها على ضياع القدس وعلى تهويد القدس وأنا كل حضراتكم يا الإخوة الأخوات قضية القدس قضية إسلامية وليست عربية لأن العرب عبر التاريخ ضيعوا قضية القدس بل بعوها في بعض السنين قبل التاريخ وبعد التاريخ الميلاد يا الإخوة والأخوات وما عز القدس وعشنا في القدس في العهد الإسلامي خمسمائة عام ظلت القدس في أيدي المسلمين منذ أن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الشهداء في غزوة موته عبد الله بن رواحة وجعفر الطيار رضي الله عنه وارضاه وزيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه على رأس ثلاثة ألاف من الموحدين من أجل تطهير المسجد الأقصى من أيد الرمان الذين وضعوا الصليب داخل المسجد الأقصى فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع مباشرة إرسال هؤلاء الأطهار والأخيار من أجل تطهير المسجد الأقصى من أنجاس الرمان ووصل ولولا براعة خالد بن الوليد وعاد بالجيش مرة ثانية واذا باب بكر الصديق يقر ما أكر رسول قبل موته صلى الله عليه وسلم بارسال زيد اسامة بن زيد رضي الله عنه ورضاه بجيش من اجل تحرير المسجد الاقصى ولكن بقي عليه ابو بكر الصديق من اجل محاربة اهل الرد الذين ارتدوا عن دين الاسلام وبعدا استقر الاسلام اذا بعمر بن الخطاب بعد عامين كاملين من إرساء قواعد الإسلام في المدينة وبعد أن أرسى هذه القواعد الخليفة الأول أبو بكر الصديق واستقر الإسلام في المدينة وخارج المدينة وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورده 15 هجريا يرسل من؟ يرسل أبو عبيدة بن الجراح يرسل أبا عبيدة أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ورده وإذا بأبي عبيدة حينما جاءه الأمر من عمر بن الخطاب يتوجه مباشرة إلى القدس ولكن أرسل أولا ثلاثة ألاف على يد خالد بن الوليد في جهة من أجل إحاطة القدس من جميع الجوانب وحصار القدس من جميع الجوانب ثم بعد ذلك شرحبيل على رأس ثلاثة ألاف أيضا ثم زيد رضي الله عنه يزيد بن معاوية رضي الله عنه أرضاه ثم توجه بعد ذلك ابو عبيدة وحاصر القدس أربعة شهور وت... وبعد اربع شهور والبرد كان قاسيا وقارس واذا بالقدس تسقط في يد ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه وجاء عمر بن الخطاب فاتحا للقدس وصعد على جبل المكبر وسمي بذلك لان عمر وقف عليه ويكبر يكبر الله الله اكبر الله اكبر عادت القدس مرة ثانيه الى الاسلام ونزل عمر بن معه هم يكبرون تكبير تكبيرات الفتح المعظم للقدس ودخل عمر القدس ثم سأل سفرنيوس الذي كان يعني قسيساً للنصارى في آه آه كنيسة القيامة سأله هذا السؤال أين المسجد الذي بناه داود عليه السلام فأخذ هذا القسيس عمر إلى مسجد داود عليه السلام قال هذا هو مكان مسجد داود فعطاه عمر ظهره ثم نظر أمامه وقال من هذا المكان أسري بحبيبكم صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله هكذا قال عمر بن الخطاب وبنى في هذا المكان مسجد موجود باسمه إلى يومين هذا مسجد عمر بن الخطاب وظل هذا الفتح إلى خمسمائة عام ثم ظل طار بيننا وبين يعني عباد الصليب يذهبون طارة ويأتون طارة اخرى وظل هذا المسجد في ايدينا الى ان جاء الاحتلال الانجليزي في 1917 وعد بولفر، ثم بعد ذلك كانت تخاذل الدولي حينما تركت انجلترا بعدما مكنت انجلترا الخبيث اللئينة مكنت اليهود من القدس الشريف ومكنت لهم في دولة فلسطين وضع المطارات ووضع الاماكن الاستراتيجية في يد الصهينة ووضع قطع الارض المزروعة في يد الفلسطينيين حتى لا تقام لهم قائمة بعد هذا اليوم ثم بعد ذلك في عام 1948 اعلن وزير وزراء الصهيونية المختصة لارض فلسطين ابن جوريون اعلن وقتها ان القدس عاصمة لدولة اسرائيل وذهب من احن وهو يقول هذه هي عاصمة اسرائيل ولن نتنازل عنها واسمعوا الى قول جولد مئير بعد سقوط القدس ايضا مباشره قالت نستطيع ان نتنازل عن حيفا، نستطيع ان نتنازل عن عن اورشليم نستطيع ان نتنازل عن حيفا عن اي مدينة لكننا لن نستطيع ان نتنازل عن شبر واحد من القدس فهي ارض الاجداب على اي شيء يتفاوضون ان العرب باعوا القضية قديما وبعوها حديثا ولكن الاسلام لم يبع القضية لذلك الحرب على الاسلام قائمة على المساجد على الراكع والعابد على المخلص لله عز وجل حرب ضروس حتى لا تقام قائمة لهذه الشعوب المخضرة لهذه الشعوب التي غربوها عن دينها غربوها عن قرآنها غربوها عن ربها عن... عن نبيها صلى الله عليه وسلم غربوها عن مكة والمدينة غربوها عن هذه الوجهة التي وجهها الله إليها سبحانه وتعالى ليل نهار من أجل تخريب هذه الأمم حتى تقام الدولة الصهيونية الكبرى من النيل إلى الفرات نعم أقول لكم من النيل إلى الفرات إذن العرب قديما وحديثا ضيع القضية إذن القضية قضية إسلامية أقول لكم القضية إسلامية ولا كل حضراتكم كم احتل الصحيين دولة فلسطين ودولة القدس قديما يا أليخ والأخوات كم مكت اليهود في دولة فلسطين كم في دولة فلسطين وفي القدس خصيصا يا أليخ والأخوات اليهود في الطوران زعموا أنهم عاشوا سنين طويلة عريضة في القدس وهذا ليس له أساس بل التاريخ هو الأساس. عاشوا سبعين عاما فقط داخل القدس. نحن عشنا أكثر من خمسمائة عام في القدس. فنحن اولى بالقدس من اليهود. هذه اولا عاشوا سبعين سنة فقط. سبعين سنة فقط. عاشوا ثلاث وسبعين سنة. معذرة يقول ولغات عاشوا ثلاث وسبعين سنة داخل القدس فقط. يعني احتلوا القدس. من العرب الفلسطينيين 73 سنة فقط لغير كيف ذلك حينما دخل داود عليه السلام مدينة القدس سماها مدينة داود لم يسميها بالقدس وهذا سؤال أطرحه للإخوة من الذي سمى القدس بمدينة القدس لم, لم يكن هذا الاسم اسم القدس قديما فمن الذي سمها بالقدس بالله عليكم فكانت تسمى مدينة داود مملكة داود مملكة داود عاش فيها داود احتل هذه الارض كم سنة؟ 40 سنة ثم جاء من بعد موته سليمان عليه السلام عاش فيها 33 سنة يبقى عمر اليهود داخل القدس 73 سنة فقط لا غير 73 سنة فقط لا غير فلماذا اليهود ليل نهار يعملون على تهويد القدس وعلى طمس معالم مدينة القدس وعاشوا فيها ثلاثة وسبعين سنة والمسلمون عاشوا فيها أكثر من خمسمائة عام فبالله عليكم من أولى بالقدس هذه واحدة أما الأمر الثاني لقد اشتاق الحبيب إلى قبلته الأولى بعد حجة الوداع وإذا بي يكون جيش على رأسه من زيد بن حارثة التلميذ الأول النجيب لرسول الله الذي رباه على عينه وكان معه في الطائف وضرب يوم الطائف أتذكرون ذلك زيد بن حارثة وما ادراك ما زيد حب رسول الله الذي رباه النبي زيد هذا ولدي ولدي ولدي لم يأتي من زوجة ولكن تبناه النبي قبل الإسلام وبعد الإسلام ولولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل حكما الهيا من السماء بحرمة التبني لظل يسمى بزيد بن محمد زيد بن حارثة هذا أرسله النبي إلى قبلته الأولى لماذا يرسله النبي بعد حجة الوداع مباشره من أجل يعني أن يعيد القدس إلى الإسلام ليه؟ عارفين ليه؟ قضية بسيطة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يتوجه إلى القبلة أكثر يعني 16 شهرا 16 شهر في مكة 16 شهر فلما ذهب هاجر إلى المدينة عجز أن يجعل الكعب بين يديه والقبلة في والمسجد الأقصى على وجهه عجز عن ذلك فظل ينظر إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي لك كبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذه قبلة الإسلام الأولى المسجد الأقصى قبلة الإسلام الأولى يا إخوة أخوات ليس كذلك في حسب بل الله سبحانه وتعالى يرسله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويجمع له كوكبة من الأنبياء والرسل جل أنبياء بني إسرائيل جمعهم الله للنبي ليصلي بهم إماما بمعنى أن القيادة الآن أصبحت يديك يا محمد والقياده أصبحت في أمة أمتك يا محمد في أمتك يا محمد كنتم خير أمة اخرجت للناس فهذه أمة الأفضلية خلي بالكم القدس دي بتاعتكم أنتم ليه اليهود عاشوا بالأرض الفساد ما ينفعوش هم يعمروا المسجد الأقصى ما ينفعوش من هذا الوقت النبي دايما نتوجه إلى المسجد الأقصى ظل يتوجه إليه ستة عشر شهرا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وتوجه إليه النبي بعد حجة الوداع يرسل زيد بن حريسة على رأس ثلاث ألاف وبعدين يروح هناك لولا لا خالد وعاد خالد لكن النبي لم يفتح بيت المقدس. ومات النبي وجيش جيش اسمه جيش أسامة بن زيد ابن سيدنا زيد بن حريسة حب رسول الله ولابد انك انت تفتح بيت المقدس وسيدنا زيد بن حريسة رضي الله عنه أسامة بن زيد رضي الله عنه جاهز بالجيش وبدأ النبي يعني يخرج في وداعه ولكن جاءت المنية لرسول الله ومات الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار عمر والصحابة إلى سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم فتن وكده فاحنا الجيش ده يعني ما تخرجوش قلم مستحيل النبي يؤبر جيش يخرج إننا أبكي لابد من انفاز جيش أسامة واستطاع الصديق بعد حروب الردة المتعددة انه هو يرسل جيش اسامه ابن زيد من اجل تأديب الروم وقدمهم سيدنا اسامه ابن زيد رضي الله عنه وارضه وانتصر اسامه ابن زيد ثم جاء النصر الكبير حينما ارسل عمر بن الخطاب سيدنا من؟ سيدنا من؟ من؟ ارسل ابي عبيدة ابن الجراح لفتح القدس ومن يومها ظلت القدس في أيدي المسلمين هقول لك سؤال بسيط: النبي ليه توجه إذا كان الأقصى ده مالوش قيمة بنسبة للمسلمين ليه النبي يبعد كذا جيش جيش زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وكان فيهم سيدنا خالد بن الوليد ومجموعة من أطار والأخيار وليه النبي يصر بإرسال سيدنا أسامة بن زيد ابن سيدنا زيد بن حارث؟ وليه أبو بكر يصر هو الآخر وأرسله سيدنا يعني أبو بكر الصديق وليه عمر يسر ويفتح سيدنا عمر القدس بنفسه لأول مرة يخرج عمر من المدينة يخرج إلى أي مكان إلى القدس ليه يا أخوانا القدس ده مكان مقدس مكان طاهر نقي مكان طاهر نقي من الذي قال ذلك الله من الذي قال ذلك الله اسمع إلى قول الله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة سيدنا موسى نولتلك القصة لذلك في تيه بني إسرائيل وتوهان بني إسرائيل فأرض مقدسة أرض طهره نقية قال الله تعالى ايضا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سلام أرض مباركة يبقى أرض طهرة وأرض مباركة اسم معايا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ثم النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا إن أول مسجد بنية على وجه الأرض المسجد الحرام طب بعد باربعين سنة من حديث أبي, من حديث أبي ذر الغفاري والحديث في الصحيحين قلت يا رسول الله أي المساجد بني اولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى فقلت كم بينهما يا رسول الله من الأعمار يعني كم سنة بينهما قال أربعون عاما يا الله 40 عاما تصور يبقى تاني مسجد في الإسلام في تاريخ الدنيا كلها يبقى أول مسجد المسجد الحرام تاني مسجد المسجد الأقصى ونلاحظ يا اخواننا الشرف اللي بنا المسجد الحرام سيدنا أدم عليه السلام اللي رفع القواعد الأساس المتين سيدنا أدم اللي رفع القواعد وإذ يرفع القواعد إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام وكان معاه سيدنا اسماعيل طيب سيدنا إسحاق اللي هو جاي من سارة اللي, كان اللي كانوا عايشين اصلا في فلسطين في كان في العرب الفلسطينيين ولذلك لما سارة ماتت اشترى سيدنا ابراهيم عليه السلام قطعة ارض من اجل دفن مين زوجته سارة فلو كانت الارض دي اعطاها الرب لسيدنا ابراهيم عليه السلام ليه يشتري قطعة ارض من اجل دفن زوجتي مش كده وبس ده ورد في سفر التكوين في سفر التكوين، ان ابراهيم كان بيدفع ضريبة مالية عشر بما يعادل عشر دنانير يعني عشرة كان بثأهم لبين للحاكم الفلسطيني الموجود داخل أرض فلسطين نظير بقائه في أرض فلسطين يعني الأرض دي مش بتعة الصهيونه لا مش بتاعتهم ولا بتعة اليهود ولا بتعة اليهود لأن أرض إبراهيم عليه السلام كانت بابل العراق ما كانت فلسطين أصلاً وإحنا عرفنا إن سيدنا إبراهيم هاجر لي كذا مكان هاجر لفلسطين وهاجر من العراق الى فلسطين ومن فلسطين الى مصر هاجر كذا مكان سيدنا ابراهيم عليه السلام فجاء من ساره بسيدنا اسحاق وعاش في فلسطين سيدنا اسحاق واحد غريب عايش في ارض غربه طب بعد كده جاب سيدنا اسحاق يعقوب يعقوب هو اللي حط القواعد للمسجد الاقصى عليه السلام هو الاساس على فكره سيدنا يعقوب مسجد عمله عشان يتعبد لله عز وجل وقيله ان الذي بناه هو داود عليه السلام لكن انا مع الرأي الذي بناه يعقوب عليه السلام يبقى ابوه سيدنا ابوه ابو الانبياء سيدنا ابراهيم جده يعني بنى المسجد الحرام وهو بنى المسجد الاقصى شوف المعادلة اخواننا عشان احنا اخوة نعم المؤمنون واحدة العقيدة واحدة الدين التلاحم من شوف رحلة الاسراء, الإسراء من المسجد الحرام للمسجد الأقصى والمعراج من المسجد الأقصى إلى, إيه؟ إلى, إيه؟ إلى سماوات العلا سبحان الله النبي بيربطنا الله بيربطنا برباط قوي بالمسجد الأقصى لكن إحنا دلوقتي مرتبطين بإيه بالمغنيين والمغنيات بفشلة الأرض بفشلة الأرض مرتبطين بفشلة الأرض وجل الشباب يتمنى ان يكون ممثل او لاعب كوره جل الشباب لكن في واحد من الشباب كده يقولك نفسي اكون زي مصعب ابن عمير نفسي اكون زي, زي يزيد ابن معاوية اللي فتح القدس، او خالد ابن الوليد لا الشباب دلوقتي متربع على البناطيل النزلة الامريكيه يمشي عنده كساح ولبس الحزازة والانسيال ولبس حاجه في القابت كنا بنربط بيها الخروف ايام زمان حاجة تكسف والله شباب ده, ده شباب بالله عليكم ده شباب هيفتح القدس ميعوا الشباب وضيعوا الشباب فأي قدس يا ترى نبكي عليها الآن أي قدس نبكي عليها الآن فدي أرض طهرة وأرض مباركة يبقى حرام على اليهود تدنسها ولذلك سفر النيوز ده في القدس اشترت على عمر بن الخطاب قال له انتوا هتخشوا كمسلمين مدينه القدس هتبقى بتاعكم قال له قال له نشترى شرط واحد بس قال ليساكننا فيها اليهود بس أساسي. ما شرط ما يعودوش معنا ليه؟ ويفسدون في الارض ويسعون في الارض فسادة الله يقول عنهم في القرآن ويسعون في الارض فسادة ما ينفعوش دون يعيشوا على اي ارض ولا في اي وطن عملوا حرب العالمية الاولى وحرب العالمية الثانية ضمروا العالم يا اخوانا وسيطروا على رؤساء العالم يقدر رئيس فرنسا يتحرك بدون مشورة يعني رئيس وزراء أولمرت أو ليفني ما يقدرش ليفني رئيسة وزراء الدولة المختصبة لدولة فلسطين بإشارة منها كده بتحرك رئيس فرنسا ورئيس وزراء فرنسا بإشارة بس ويستطيع حاكم أمريكي يتولى الولاية في أمريكا ويصبح حاكم على أمريكا بدون إذن من إسرائيل شفنا أوباما ايام الانتخابات جاي وعلى رأسية تقيه اليهود ويقول لهم انا والله مستحيل اتحمل ان ينزل علي صاروخ انا وزوجتي وابنتي دون ان ارد على الفلسطينيين ما ضرش يعني ايه يعني انا لما تولى الولايه في امريكا اخليكم تبيدوا الفلسطينيين واجاءت وزيره خارجيه كلينتون الان وزير خارجيه امريكا حاليا كانت في الالتخابات الرئاسة جاءت إلى إسرائيل ومن قبل الزوج ومن قبل بوش تلاحظوا جل رؤساء دولة أمريكا معظمهم لابد قبل ما تولي الولاية لازم يبصموا في إسرائيل الاول هو ومن بيتحكم في الصين حاليا إسرائيل من بيتحكم في أوروبا بي بأكملها إسرائيل تصوروا يا أخواننا قسيس نصراني في دولة في امريكا اللاتينيه شكك في المحرقه طرد من الارجنتين الارجنتين طردته خافت من اسرائيل وبعض الفاتيكان مات من الرعب قاله مرتدوا تصوروا يا اخواننا في قناه اسرائيل القناه العاشره يشتموا سيدنا, سيدنا عيسى عليه السلام يقولوا هو ابن زنة ابن زنا امه كانت مصاحبه واحد معاها في الفصل و... و... وجاءت فيه من الزنا مريم الطاهرة النقيه التي براها الله من فوق سبع سماوات التلفزيون الإسرائيلي القناه العاشرة تجتم في مريم تقول انك تماشى في الحرام وزنت وجابت ولد من الزنا لو عيسى وده النوم يجتموا في عيسى وقالت ما كانش له في النساء ده النوم يجتموا فيه تصوروا يا اخوانا دنتنا اتفرج على القنوات اللي معموله في شتم المسلمين قناه كده معموله خصيصا السيس من مصر هنا في القناه دي ليه معنى رعي ملشين في رسول الاسلام ونبي الاسلام وقران الاسلام مع ان قران الاسلام بره وطهر مريم مع ان قران الاسلام ونبي الاسلام تربوا عيسى عليه السلام تصوروا ليه معنى نهار شتم في الاسلام وده دليل على ايه؟ انه هؤلاء ليسوا لا ينتمون الى يهودية ولا نصرانية ولذلك الله يقول ما كان يبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لما دول استعماريين يا اخوانا دول بتوع استعمار عايزين يستعمروا الارض استعمار الارض الاسلاميه تصوروا يا اخوانا العالم المسيحي بطول البلاد وعرضها في اوروبا دي كلها ولا واحد غضب للمسيح ليه؟ لان اسرائيل هي التي تتحكم في العالم كله يستطيع حاكم في اي دولة في العالم يتولى الولايه في دولته بدون اذن من اسرائيل لو فعلها يبقى في الحصار شوفوا ايران اللي حصل فيها شوف السودان السودان يا من يوم الاسلاميين جوم للسودان والسودان ايه عملوا له حرب داخلية وخارجية حصار دولي من الخارج ثم بداوا ينشئوا حركة العدل والمساواه ومش عارف جامعة جرنجي وجامعة مش عارف مين وجامعة مين ينخاف في السودان من الداخل شباش في استقرار لا تكونش سودان قدوة لأي دولة ومع ذلك السودان تستطيع في سنوات كله الاكتفاء الذاتي من القمح طيب بعد الاكتفاء الذاتي من القمح أي كفؤوه هل يعملوا ايه أيوة المحكمه الدوليه اصدرت قرار بالقبض على البشير جرائم البشير ايه قال بيقول لك في معارك طاحنه وقتل افراد في دارفور قال له اذا كان دارفور ديت فيها جرائم قبل مجيء البشير الدارفور دي اصلا من ايام مين من اول رئيس دولة, دولة السودان محمد نميري سالوه كده رئيس سوداني كده كان في حروب طاحنه داخل دارفور الله هو الحكاية فيه ايه الحكايه يا اخواننا في ايه الحكاية الحكايه اسرائيل بتتحكم في العالم كله عشان كده يا اخواننا نحن اولى بالقدس من غيرنا في غسيل مخ دلوقت غسيل مخ للعرب دلوقت خلي بالكم مش عدوكم اسرائيل ده اسرائيل بتحبكم انتوا الإسرائيل مال امال مين عدونا اخترعوا عدو جديد والعرب عماله تلطش في العدو الجديد ده هو. طب اللي اختص بالارض وهدك العرض و88 بيت جالهم امر بالهدم 88 بيت 1500 اسره هيشرده في حي امام القدس مباشره حي البستان ما في حد بيتكلم من العرب حد يقدر يتكلم انتوا يا اسرائيل بتعملوا ايه محدش ايه؟ محد يقدر, محد يقدر. حد يقدر اتحدى واحد يتكلم بس يقولوا صهيون انتوا بتعملوا ايه او يا اخوانا الكلام ده غير جائز ولا غير قانوني ولا ممنوع لكن اختراع عدو جديد للعرب فبدل ما توجه للعدو الحقيقي لا في عدو ثاني هناك بعيد حاجه غريبه والله تعالوا يا اولاد والاخوات نعيشوا خوات نعيش سويا مع تاريخ القدس نعرف المسلمين شويه بحاجه وهانتوا لازم تطلعوا المحاضره دي بفائده تعالوا نعيش مع بعض في تاريخ القدس قبل الإسلام عبر التاريخ دمعة على القدس عمر القدس كم سنة يا خواننا؟ خمس سنة اليهود احتلوا القدس كم سنة؟ تلاتة وسبعين سنة وحزلك بيقولوا ايه؟ ده حق شرعي وآدبي واخلاقي وعلمي وقانوني ودولي أن القدس عاصمة أبدية لدولة في إسرائيل يسأل ياسر عرفات لما لقى الفيلم بتاع السلام ده مش جايب همه الله يرحمه اه والله الله يرحمه فهم اللعبه كده و ولقى اللعبة مش جايبه همها وقالهم لا الا القدس ما قدرش القدس لو طيب رحمه تسلين شارون اتصل بجورج بوش ودي طبعا تحقيقات صحفيه وخرجت هل ياسر عرفات فهم اللعبه بدري بدري نعمل ايه اخلصه عليه وهذا باعتراف شارون انه هو خلص على ياسر عرفات خاونا اللي ياسر عرفات واللي كان طردهم ياسر عرفات الآن هم المستولين على الحكم سواروا بقى اللي طردهم كلهم اللي طردهم دلوقتي هم اللي مسيطرين للأسف الشديد إلا من رحم ربي يعني, مع يعني في قلة كده ما دعوه ولا بده ولا بده سبحان الله ولذلك يقول لك التفاوض التفاوض ده نين التفاوض كم سنة؟ 18 سنة الحصيلة ما عادش عندنا حي في القدس في عرب كلها مستوطنات ومستعمرات تعال نشوف تاريخ القدس تعال بيالله القدس عبر التاريخ العربي الدائم واليهودي الطارئ يرجع تاريخ القدس لأكثر من خمسة آلاف سنة وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المدن العالمية. وقد أطلقت عليها أطلقت عليها الشعوب والأمم التي استوطنتها أسماء مختلفة فالكنعانيون الذين هاجروا إليها في الألف الثالثة قبل الميلاد يعني قبل الميلاد المسيح في ثلاثة ثلاثة سنة يعني هم دول أساس القدس. سموها أرساليم مش أرشا شالة مش بشا أرساليم لأنه واضح أنه كان شيخ القبيلة اللي بناها اسمه سالم اسمه سالم أي واسمه على اسم يعني أنا مش اسم على اسمه ربما يكون كان عابد وسن ولا حاجة فاسمه ف... أرساليم وتعني مدينة السلام أو مدينة الإله ساليم واشتقت هذه التسمية ثم سمية بعد ذلك أرشاليم تنطلق بالعبرية وفي بعض الإخوة بيظن كلمة أرشاليم لفظ عبري هذا خطأ أرشاليم أور كلمة أور تعني لغة عربية وليس عبرية أورشليم هذه اللغة لغة من الكنعانيين على فكرة أورشليم التي تنطلق بالعبرية يور بالعربية أور الأور خلي بالك. أما بالعبرية يورشليم هكذا ينطقها الصهاينه ومعناها البيت المقدس وقد ورد ذكرها في التوراة جماعت في التوراة لقيت مذكور كلمة الكدس في التوراة كم مرة؟ البيت المقدس بمعنى 680 مرة ثم عرفت في العصر اليوناني باسم إلياء إلياء ومعنى بيت الإله اليونان وأول ما ظهر الحديد يا أخواننا ظهر في اليونان فهل كان سيدنا داود من اليونانيين الله أعلى وأحلم؟ يعني كان عاش هناك ثم جاء من هناك إنه اليونان اليونان دول أيام لسكندر كده احتلوا أرض فلسطين، لكن ليس معي دليل وما دم معي دليل مفتاج في أي حاجة ما دليل ليس معي دليل من القرآن وليس معي دليل من السنة، ولكن هذا كلام يعني في التاريخ الذي ذكروه يعني نتيجة الـ يعني الـ الأشياء التاريخية التي تركت زي الأثار الأثار اليونانية في القدس إلى غير ذلك يعني ثانيا سكان القدس الأصليون اتعالوا نشوف أساس القدس سكنت قبيلة اليوبسيين أحد البطول الكنعانية العربية المدينية يعني أهل الكنعان دول يا أخواننا من ناحية اليمن بمعنى صح هم دول أساس دولة فلسطين هم دول أساس العرب اللي هم جم في فلسطين حوالي سنة 2500 اليوبسيين 2500 قبل الميلاد فأطلقوا عليها اسم يبوز يعني ما كانش اسمها مدينة القدس. أنا عشان ده سؤال مين اللي سماها القدس. يا ريت سؤال ده من الأسبوع الأسبوع هنشوف الإجابة صح لأن بعض الإخوة جازم الله عليه خيرا أجابوا على سؤال مين أول من بنى المسجد الأقصى. تعالوا ده بالنسبة لأول من سكنوا مدينة إيه القدس كان اسمها إيه ها ها أيوة أيوة صح كده. بعد كده جاء العصر الفرعوني كان عنيين بعدهم الفراعنة. الفراعنة دول احتلوا ارض فلسطين خدوها من الكنعانيين دول تعالوا بقى كان كام 16 16 او 14 قبل الميلاد في القرن 16 وال قبل الميلاد خضعت مدينة القدس للنفوذ المصري الفرعوني بدءا من القرن 16 قبل الميلاد يعني المصريين يقولوا احنا اولى بالقدس من الصهاينه نعيشنا فيها قرون وفي عهد الملك اخناتون تعرضت لغزو الخبيرو هم قبائل من البدء ولم يستطع الحاكم المصري عبد خيبة كان خايب يعني أن ينتصر على العرب الفلسطينيين السؤال اللي احنا بنقوله من الذي سمى القدس بالقدس؟ فظلت يعني في في أيدي هؤلاء لحد ما جه في عهد الملك سيتي الأول 1317 ل 1301 قبل الميلاد ده احتل أرض فلسطين والقدس يعني تعالوا نشوف العصر اليهودي يبقى احنا شفنا العصر الكنعانيين بعدين العصر الفرعوني بعد كده نشوف المراحل بتاعه القدس اللي احتلها ال... احصينا شكل القدس ثم العصر اليهودي بقى ركز في شويه العصر اليهودي 977 وخ... الى 586 قبل ايه قبل الميلاد نقول تاني 977 586. دام حكم اليهود للقدس 73 عاما طوال تاريخها 73 سنة فقط لا الذي امتد لأكثر من خمسة آلاف سنة، فقد استطاع داود السيطرة على المدينة في عام 977 أو في عام 1000 يعني قبل الميلاد، وسمها مدينة داود. سماه مدينة داود لكنه القدس على فكرة. وشيدها وشيد بها قصرا وعدة حصون ودام حكمه أربعين عاما ثم خلفه من بعده ولد سليمان الذي حكمه تلاتة وتلاتين عام وبعد وفاة سليمان انقسمت الدولة في عهد ابنه رحب عام وأصبحت المدينة تسمى أرشليم وهو اسم مشتق من الاسم العربي الكنعاني شاليم أو ساليم الذي أشارت إليه التوراة إلى أنه حاكم عربي بوسي كان صديقا لإبراهيم عليه السلام وذكر ذلك في سفر التكوين في الصحاحة 14 إلى 18 تعال نخش في العصر الرابع العصر البابلي يبقى العصر الكنعاني العصر الفرعوني كل ده الاحتلال لدولة القدس لعاصمة دولة فلسطين القدس. بعد كده العصر اليهودي العصر الرابع العصر البابلي اللي هو بختنصر اللي هو بتاع العراق بمعنى صح العصب بيلي 586 إلى 537 قبل الميلاد أطبل ملك البابلي نبوخذ نصر الثاني مدينة القدس بعد أن هزم آخر ملوك اليهود كان اسمه صدقية صدقية ابن يوشة عام 586 قبل الميلاد ونقل من بقي فيها من اليهود أسرى إلى بابل ختم كلهم إلى بابل أسرى بعد كده جه العصر سادساً الخامس العصر الفارسي الفارسي اللي هو المطط في إيران حالياً دلوقتي العصر الفارسي 537 إلى 333 قبل الميلاد ثم سمح, سمح الملك الفارسي كورشي عام 538 قبل الميلاد لمن أراد من أسر اليهود في بابل بالعودة إلى القدس الفرص دول اللي لمكانوا لليهود مرة تانية في القدس على فكرة للأسف الشديد يعني بعد كده خامسا العصر اليوناني العصر اليوناني 333 إلى 66 قبل الميلاد استولى الاسكندر الأكبر على فلسطين بما فيها يعني القدس 333 قبل الميلاد وبعد وفاته استمر خلفاؤه المقدونيون والبطالمة في الاستيلاء على فلسطين في حكم المدينة واستولى عليها في العام نفسه وضمها مع فلسطين إلى مملكته مملكته في مصر عام 323 قبل الميلاد ثم عام 1198 قبل الميلاد أصبحت تابعة مسلقيين في سوريا بعد أن ضمها والسكان في تلك الحضارة الفترة دي الفترة الخامسة فترة العصر اليوناني طيب العصر اليوناني ده بعد يجي بقى المسيح عليه السلام نركز بقى شوية بعد كده العصر الروماني اللي هم حاولوا انهم اصلبوا سيدنا عيسى عليه السلام ولولا ان الله نجاهه من الصلب ومن القتل سبحانه وتعالى وما صلبوه وما قتلوه القدس تحت الحكم الروماني 63 قبل الميلاد الى 636 بعد الميلاد في الفترة اللي جي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركز معه شوية استولى قائد الجيش الروماني بومبيجي على القدس 63 قبل الميلاد وضمها الى الامبراطورية الرومانية اللي هي ايطاليا حاليا وشهد الحكم الروماني القدس والذي استمر الى 636 ميلاديا طيب بعد كده جاء اليهود عملوا شوية عدم استقرار للرومان بعد كده استولوا عليها الرومان تاني بعد كده بدأ الرومان دول الأرسوزوكسي أخوانا يسيطروا على المدينة وطردوا العرب ولم يبقى في القدس إلا كل نصراني فقط لا غير بعد كده شيدوا كنيسة القيامة الموجودة حاليا الرومان دول كنيسة القيامة كانت في عام تلتمية نقل الامبراطور الروماني كوستنطين الاول عاصمة الامبراطورية الرومانية من روما بيزنطا واعلن المسيحية ديانة رسمية للدولة فكانت نقطة تحول بالنسبة للمسيحيين في القدس حيث بنيت كنيسة القيامة عام 326 ميلاديا بعد كده عاد الفرس مرة ثانية عن طريق برضو التأمر مع اليهود وعادوا مرة ثانية قسمت الامبراطورية الرومانية عام 395 الى قسمين متناحرين مما شجع الفرس على الاغارة على القدس ونجحوا في احتلالها في الفترة من 614 الى 628 ميلاديا ثم استعادها الرومان مرة اخرى وظلت بيدهم حتى الفتح الاسلامي 636 فتح الاسلام 636 وكانت رحله صراو المعراج في حوالي 621 621 ميلاديا تقريبا بعد كده العصر الاسلامي دخل عمر القدس 636 ميلاديا 15 رجليا أو 638 ميلاديا على يعني آخر المصادر بعد انتصر الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح وشرط البطريرك سفرنيوس أن يتسلم مفتاح المدينة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فكتب سيدنا أبي عبيدة إلى عمر فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة كان معه مجموعة من النصارى ذهبوا لعمر فتعجبوا حينما رأوا عمر يعني نام تحت شجرة فتعجبوا وثم قالوا كلمة كبيرة جدا ومن هنا وظلت مدينة القدس في أيدي المسلمين 661 إلى 675 بعد كده اتخذت المدينة من ذلك الحين طبيعة الإسلامية وتم بها عمر بن الخطاب ثم سيدنا معاوية ثم من بعده تم بيع عبد الملك ابن مروان هذا الحاكم المسلم التقي النقي الذي يعني بنى هو وسليمان عبد الملك ابن مروان هو بنى كبة الصخرة التي ترونها بعض الاخوة بيظن ان كبة الصخرة اللي احنا بنشوفها دي هي دي المسجد الاقصى هذا خطأ يعني واهتم بها الأمويون 661 والعباسيون 750 إلى 878 وشهدت نهضة علمية في مختلف الميادين ونهم الأثار الإسلامية في تلك الفترة مسجد كبة الصخرة الذي بناه سيدنا عبد الملك بن مروان في الفترة من 682 إلى 691 وعيدة بناء المسجد الأقصى عام 709 ميلاديا وشهدت المدينة عدم استقرار بسبب الصراعات العسكرية التي نشبت بين العباسيين والفاطميين والقرامطة وخضعت القدس لحكم السلاجقة دول مش عرب خالص يعني سنة 1071 ميلاديا القدس يبان الحملات الصلبية بعد كده جات الحملات الصلبية سقطت القدس في أيدي السلاجقين 1099 يبقى 1071 كان في أيدي الإسلاميين 1099 السلاجقين خدوها مرة تانية بعد خمس قرون من الحكم الإسلامي نتيجة صراعات على السلطة بين السلاجقين والفاطميين وبين السلاجقين أنفسهم وقتل الصليعون يعني أكثر من سبعين ألف داخل المسجد الأقصى سبعين ألف مسلم يوحدون الله نساء أطفال شيوخ احتموا بالمسجد الأقصى قتلوهم عن بكرة بهم ثم وضعوا الصليب على كبة الصخرة ثم حولوا المسجد إلى مربد لل لل للخيول وكانوا تبولون فيه لغير ذلك يعني ثم بعد ذلك وقامت في القدس من ذلك التاريخ مملكة لاتينية تحكم من قبل ملك كاثوليكي فرض شعائر الكاثوليكية على المسيحيين الأرسوزوكس مما فرغ غضبهم بعد كده جاء العصر الإسلام الثاني العصر الإسلامي الثاني استطاع اللي هو ببداية سيدنا صلاح الدين استطاع صلاح الدين رضي الله عنه وارضاه استرداد الكدس من صلاح عام 1200 187 ميلاديا بعد معركة حطين المشهورة وعامل أهلاً وعمالاً طيبة وأزل الصليب عن قبة الصخرة وتم بعمارة المدينة وتحصينها الصليبيون رجعوا مرة تانية بعد صلاح الدين بعد موت صلاح الدين الصليبيون مرة أخرى ولكن ولكننا صليبيين نجحوا في السيطرة على المدينة بعد وفاة صلاح الدين في عهد الملك فريدريك ملك سكلية وظلت بأيدي صليبيين كان سنة 11 عام الى ان استردها نهائيا الملك الصالح نجم الدين ايوب عام 1244 بعد كده جاء عصر المماليك كل ده عصر الاسلام العصر الثاني اللي انا بسميه المماليك وتعرضت المدينة الغزو المغولي لما تطر 1243 ولكن المماليك هزموهم هزيمة بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرس في معركة عين جالوت عام 1259 وضمت فلسطين بما فيها القدس إلا المماليك الذين حكموا مصر والشام بعد الدولة الأيوبية حتى عام 1517 جي العثمانيون بقى داخل الجيوش فلسطين بقيادة السلطان سليم الأول بعد معركة مرج دابق 1615 إلى 1616 وأصبحت القدس مدينة تابعة للإمبراطورية الإسلامية العثمانية ثم كانت تآمر الدولي في سقوط الدولة العثمانية ووزعت الدول الإسلامية العثمانية إلى إلى بالمؤامرات والخصة والندانة ثم جاءوا بإنجلترا جاءت الأمم المتحدة انتدبت إنجلترا واحتلت فلسطين في وعد بولفر المشؤوم 1917 بعد كده احتلت القدس في عام 1967 كانت تحت إيد القدس كانت تحت إيد الإخوة في الأردن وبعد احتلال القدس في 67 بعد كده أعلنوا أن القدس عاصمة فادية إلى دولة إسرائيل كذلك الكونجرس الأمريكي أقر بذلك في قانون في أمريكا بأن القدس عاصمة موحدة القديمة والحديثة عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل الاحتلال البريطاني 1117 1948 سقط القدس بيد الاحتلال البريطاني بيد الجيش الإنجليزي في يوم تمانية شهر تسعة الف بعد البيان الذي ازعه الجنرال البريطاني الليمبي الليمبي نبي العرب ومنحت عصبة الامم الصليبية بريطانيا حق الانتداب على فلسطين واصبحت القدس عاصمة فلسطينية تحت الانتداب البريطاني الف سمائة وعشرين الى الف وثمانية ومن ذلك الحين دخلت المدينة في عهد جديد أبرزه الهجرة إلى دولة فلسطين أيام الانتداب البريطاني نسبة الهجرة كانت كبيرة جدا هجرة اليهود من اتحاد السوفيتي وهجرة اليهود في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية أعداد كبيرة جدا بدأت يعني الهجرة إلى دولة فلسطين والمستعمرات وطبعا العصابات التي ربية وغزيت على أيدي المستعمرات الإنجليزية وكان من أبرز السمات زيادة عدد المهاجرين اليهود إليها خاصة بعد وعد بلفارا 1917 مشروع تدويل القدس وحيلة قذف القدس إلى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية فأصدرت الهيئة الدولية قرارها 29 فبراير 1947 بتدويل القدس إنهاء الانتداب البريطاني 1948 بعدها رئيس وزراء الدولة الدولة فلسطين المغتصبة الصهيوني أعلن دولة فلسي أعلن دولة دولة إسرائيل داخل مناطق 48 في عام ألف وثمانمائة أعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب على فلسطين وسحب قواتها فاستغلت العصابات الصهيونية حالة الفراغ السياسي والعسكري وأعلن قيام دولة إسرائيل في 3 ديسمبر كانون الأول 1948 وثمانمائة أعلن ديفيد ابن جرير رئيس وزراء دولة صهيون للدولة الفلسطينية أن الغربية عاصمة للدولة الإسرائيلية الوليدة خطت القدس الشرقية لسيادة الأردنية حتى هزيمة يونيو حزيران 67 التي اصفرت عن ضم القدس بأكمالية للسلطة الاحتلال الإسرائيلي المصادرات بعد كده طبعا إلى هنا أيها الأخوة الأخوات كده انتهينا من تاريخ القدس. طيب أنا جبت تاريخ القدس عبر التاريخ ليه انا سألت سؤال في المرة السابقة كم احتلت مدينة القدس كم مرة حد يعرف طيب تعال نشوف الاجابات بتاعتنا قبل من ايه قبل من نختم لنا الستاذ محمود بيقول لي ما عادش وقت انا ما عارفش الوقت بيطير ازاي انا ما عارفش والله سبقت الشيخ سالم تم احتلال القدس 24 مرة واول من بنى الاقصى سيدنا ادم زينب درويش الاردن بارك الله فيك يا وقت زينب الشق الأول من السؤال صحيح انت جاءت صحيح فيها احتلت فلسطين 24 الكتس احتلت الكتس. تم احتلال الكدس 24 مرة فعلا كما قلت الأخت الفاضلة زينب درويش من الأردن احتلال القدس مرتين الصليبين واليهود وبان المزل آدم عليه السلام والله أعلن بنت السعودية جزاك الله خيرا يا بنت السعودية 24 مرة تم احتلال الكدس وبانها إبراهيم عليه السلام المرسل خباب الطياح طول كرم, طول كرم. ربنا يا ابني يعني يحرر أراضيكم إن شاء الله على أيدينا بإذن الله الذي بنى مدينة الكدس اليوبيوسيون الوافدون من شبه الجزيرة العربية إجابتك صحيحة أو إجابتك صحيحة احتلت وحضرت الكدس خمس مرات وبناها اليوبسيون هو اللي بنى اليوبسيون فعلا بشرة عبد الحافظ جيم سي... الشيخ سالم من بنى من بنا القدس بناها وعمرها اليوبسيون من بطون كنعانين جرت من شبه الجزيرة 3500 صح قبل المدى لأخت تقى من القدس؟ الأخت تقى يعني الأخوات اللي نحسبهن على خير يعني الأخوات اللي هي دايما مهتمة بقضية القدس يعني وجزاك الله جزاك الله عنها كل خير فأنا بأحييك يا بنت القدس تقى من القدس والأخت تقى القدس الكدس كاتبة بقى كلها إيجادتك صحيحة بارك الله فيكي كاتبة كل حاجة بالتواريخ إيجادتك سليمة زي الأخت من الأردن اللي هي زي نبدرويش احتلت الكثة 24 وعشرين مرة وأول من بناه هو آدم عليه السلام فلسطيني الكثة احتلت حوالي حوالي أربع وعشرين مرة أول من بناه هو ابونا آدم عليه السلام سين لام عين تلا الكثة لاس مرات وحررها عمر بن الخطاب ثم مصلحة الدين احتلت الكثة الشريف ثلاث مرات وسيدنا داود عليه السلام الذي بناه والله أعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أجاوب أسئلة الشيخ سالم وإن شاء الله بيكون لنا نصيب السؤال الأول 24 وعشرين مرة والسؤال الثاني سيدنا سليمان بارك الله فيك الذي قام ببناء الكدس هو سيدنا داود احتلت الكدس ثلاث مرات بلال طاها حررها خالد بن الوليد حررها صلاح الدين بلال طاها احتلت الكدس ثلاث مرات والذي بناها الكدس هو النبي داود عزم الشامخ جاب سؤال الأول 1948-2009 يعني 61 مرة جابت السؤال الثاني سيدنا داود عليه السلام وهنا خطاب وبعده عبد الملك بن مروان أنشأه الاسم غادة محمد السويس في المسجل الأقصى أربع مرات والذي بناها سيدنا يعقوب يعني انا بشكر الاخوة اللي جاوبوا وتفاعلوا معنا يا اخواننا اللي بيجاووا ده معناه ايه دي نشر دعوة الناس نيمة عارفين نايمين نيمين مجرد ما تكتب انت رسالة ليا كده بتفوق الناس الناس بدا تبحث وتدور واحطة لها كم مرة نرجع قضية الكدس مرة تانية عايزين نحييها مرة تانية فاتقوا الله في الكدس السؤال بقى من الذي سماها بالقدس من الذي سمى الكدس بالقدس مارك الله فيكم طبعا ما حكم ااا اللي جاية فيها كثيرة بصراحة بس أنا مش عارف أجاب عليها عشان عايز أخدم حلقاتي ما حكم الموسيقى طب بدي خلينا اتصالات صديق محمود طيب طيب تابي يلا ما حكم الموسيقى التي ااا أنا جاوبت عليها في شريط لي اسمه مزامير الشيطان ودي موجودة في النت اللي عاوز يرجع لها بسرعة ما حكم الموسيقى التي ما مقارنها... قولنا أه... الله يخليك يا شيخ دعيلي أنا مبتليه بسماع الأغاني أسأل الله أن يصد نفسك عن الأغاني اللهم أمين يا رب يحبب إليك الكرآن بالله تخلي الشيخ يوضح لي صلاة القيام إن شاء الله بإذن الله أحكي سريعاً قصتي هو أن سبب بعد أمي والله يعني. طيب إن شاء الله يا شيخ سالم أحبك أنا فلسطيني لماذا شيخ الأذر الذي هو كدوة للمسلمين يصافح يد رئيس الاحتلال بالله عليك جاوب ياخوانا يعني أقول لك بس إحنا أنا لا أحب أن يعني يعني أنا ليه طبي إن أنا ما بحبش العلماء أكل في لحوم العلماء ليس من حق ولا من حق غير أن ياكل في لحوم العلماء ولكن أكل حضراتكم ان منصب ياخوانا شيخ الأزهر اللي بيرؤسه رئيس الوزراء اللي بيرؤس الأزهر حقيقة الرئيس الوزراء وليس شيخ الأزهر شان أست بعرفه بس يعني ده منصب سياسي عانى محمد اتصال السلام عليكم يا اخ محمد عليكم السلام ورحمة الله بركاته بزاك اخ محمد الحمد لله تمام فعاكي الشيخ سالم الكلام حضرتك انا عندي عائل عامده 14 سنة تعبان شوية نعم هلو. سمعك اخ محمد سمعك بس مش عارف في ايه يعني تعبان نفسيا او مطروب او في ايه بالزبط انا مش عارف بارك الله فيك اسمعنا عبر التلفاز بارك الله فيك معنا اتصال تاني يلا بالنسبة يا أخواننا الله سبحانه وتعالى يعني القرآن جعله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولكن أنا أنصحك لطبيب يعني طبيب, طبيب قرآني بمعنى صح الطبيب المسلم لو الطبيب اللي بيسموه طبيب النفسان القرآني من أبناء الازهر او من غير الازهر هم من حافظ القرآن بيعالجوا هذه الامور يجلس معها مره مرة كده إن شاء الله ويعالجها فأنصح بذلك الأمر إن شاء الله فاسأله أهل الذكر كنتم لا تعلمون معانا الأخ سيدة سلام عليكم الله يسلام حضرتك. الله يكرمك سيد والله يا عم الشيخ النبي على قال خبرين للستين فاطمة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال خبرين للستين فاطمة نعم ففي خبر اضحكها وخبر ابتالها نعم <تصفيق> ناشي اسمعنا عبر تلفاز بارك الله فيك جزاك الله خيرا ارجو من الاخوة الاخوات ان يكون عنوان الحلقة اخواننا النقاش في الحلقة ولا نخرج عن نقاش الحلقة يعني انا كنت يعني الواحد يتصور كده يا اخوان عشان اعرف الناس بس الناس في وادي والقدس في وادي اخر الصهينا نجحوا يا اخوان نجاح باهر في الناح هم يبعدون عن مقدساتنا وان القدس دي عاصمة ابدية لهم للأسف شديد ويشغلونا بامور تانية وادي الاتصالات وانتو سمعين أنا, أنا, أنا, انا النهاردة يعني بقول لي محمود افتح الاتصالات عشان اسمع الناس ان في غربة, غربة غربون عن ديننا مع احترام الكل اللي بيتصلوا جزاء الله عني وعنهم وتقديري لهم يعني السلام عليكم أبو عمرو. عليكم السلام ورسول الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير يا حبيبي. الله يسلمك. أنا بحدك في الله يا شيخ سالم. تسلم يا أبو عمرو. أبو شيخ سالم. نعم. أ... الله ينصر الإسلام والمسلمين يا رب. اللهم امين يا رب. الله يهزم اليهود وينصر الإسلام والمسلمين. اللهم امين يا رب. يا حبيبي يا شيخ سالم. نعم. انا بغالي بغالي سنه انت عاوز اكلمك لفك اللي ما كنتش خفاله الحمد لله على السلامه انا انا انا عرفت ربنا بيك يا شيخ خفاله عرفت ان الله حق وعرفت ان ربنا موجود واللسان بخير وعرفت ان في سيدنا محمد وفي جنة حلوه انت حددت لي في الجنه يا شيخ بغيت بحلم بيها ليل نهار الله يكرمك انا بحبك في الله يا شيخ خفاله احبك الذي عبرتني فيه عرفت ربنا في وبقيت بصلي وباصوم وجوشت بصلي وباصوم أم عمرو عاوزة تكلمك وتدعيلي عند عمرو ولادك تدعي ان هم ربنا يكرمنا ويوفقنا في غربتنا يا شيخ حق. كل لا اله الا الله دعنا بشوفك في كل خلقات المعاده وغير معاده كل لا اله الا الله وينصر القدس ويهزم اليهود وينصر الإسلام, الله الله. الاسلام اللهم امين وبحددك في الله وقاعدينك دقيق تتكلم مع ام عمرو لوجه الله تعالى حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم برخيتي. السلام ورحمة الله وبركاته يا ام عمرو ازيك يا شيخ سالم الله يسلم حضرتك والله العظيم يا شيخ سالم والله إحنا بنشهدك على طول يا شيخ سالم محيات رب الله يبارك لك وبنشوفوك وفرحنين بيكم كلكم على جناة الناس والله وعلى جناة الرحمة وربنا يخلكم لنا وما يحرمناش منكم أبدا الله يكرمك وانت هنا معنا دايما على طول في الغرب على طول انت جياني وأهلي وناسي وكل حاجة لنا والله الله يثبتك يا معاضي وانا الحمد لله ربنا كريم لزيت المكبى جالي سنتين يا شيخ سالم الحمد لله ويعوزك تدعي لن ربنا يثبتني على الدين وعلى الإيمان وينصرنا وينصر المسلمين يا رب في كل مكان اللهم أمين يا أم عمر الله خيرا وجزا الله أخي وحبيبي أبو عمر خير الجزاء وربنا سبحانه وتعالى يثبتك على الإيمان ويثبت زوجتك ويهدي لك عمري لله عز وجل وكل إلى الله من كان منكم حلفا فليحلب بالله وجزاك الله خيرا معانا الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه في حالك يا اخ عبد الله؟ السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يسلمك من كل سوء. إني احبك في الله والله. أحبك الذي احتني فيه. يعني اسال الله عز وجل ان ينفع بك الامه ان شاء الله. اللهم امين يا اخي اللهم امين يا رب. يعني الصب بعيد بس حضرتك انا, أنا, سامح, أنا حضرتك. سامح حضرتك انا سامح حضرتك يا, يا. اخ عبد الله. يعني انت سامحني بالستر وسامح حضرتك انا سمع كويس يعني اولي الفكرة بتاعتك انا سمع طلب عند حضرتك يعني اه يعني كان حضرتك يعني يعني اريد ان اتعلم علم شرعي ولكن يعني حاليا انا ادرس في تعليم ذر شرعي المره نعم يعني تعليم يخلط اشياء من الحرام يعني مثل مثلا في المحاسبة مثلا مثل التأمينات مثل البنوك مثل الربا مثل الفوائد مثل... يعني يخالط أشياء كثيرة من الحرام سمعتك يا, السلم. السلم؟ سمعتك يا أخي الحبيب إن شاء الله سأجيبه عليك بارك الله فيك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح أن يثبتك عليه اللهم أمين يا رب العالم معنات الصلاة والسلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كي <سيخ> الصادق الله يسلمك أخي تامك خضرتك أنا أخي بني سوريس مع ليش يعني من من من صفات دعاء الصادق لا يغيب عن أمته ولن أنت عن أمته فبالنسبة الاحتفال من النبي يعني بلخصه مضعف النقطتين اتباع وهجرة أن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بنلغ عنه ولو آية حدثوا عن بني سوريه ولا حرج الهجرة أنه هاجر من الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمان ومن ال ومن إلى النور أن نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل حال من الأحوال في أنفسنا وفي بيوتنا وفي عشيرتنا إلى كل هذه الأحوال. بارك الله فيك جزاك الله خيرا بارك الله فيك. فأنا حب أهل بني سويف بصراحة نص طيبة وأهل المنوفية أهل العلم وأهل الإيمان لحسبهم كذلك ونذك الله أحداً. أيها الأخوة الأخوات في يعني في نهاية هذه الحلقة يا لأخوة لأخوات أريد أن أن, أن أنتقل بحضراتكم الآن إلى توهان بني إسرائيل تحدثت في حلقة من الحلقات عن تيه بني إسرائيل في صحراء سيناء أربعون عاما أيها الأخوة والأخوات ظلوا يسيرون في منطقة واحدة إذا جاء الصباح يسيرون فإذا جن عليهم الليل يعودون مرة ثانية إلى نفس المنطقة التي انطلقوا منها من خلالها ظلوا في هذا التيه وولد أولاد ومات هذا الجيل الجبان ثم جاء الجيل الشجاع على يد يوشع نون وفتح الله على يديه القدس عليه من الله السلام هذه الأمة تعيش هذه المتاهه اليهوديه قديما ايها الاخوه والاخوات حاليا البعد عن الله البعد عن رسول الله محاربه الله محاربه رسول الله البعد عن التعليم الاسلامي يعني يعني الحرب التي ليس فيها متكال ذره رحمه ولا رحمه لكل من يلتزم بهذا الإسلام أيها الإخوة والأخوات نحن نعيش في هذه المرحلة مرحلة التيه، ولكن أيها الإخوة والأخوات هذه الأمة لن تموت أبدا والله لن تموت والقدس ستعود إلى رحاب الإسلام قريبا جدا بإذن الله عز وجل ستعود قريبا بإذن الله إسرائيل الآن تعيش نفس المرحلة التي عاشوا فيها أربعون سنة عاشوا في تيه ما بعد تيه. إسرائيل الآن يا إخوة بلا قيادة سياسية بلا كيادة حربية بلا كيادة الان انهم يتخبطون فرئيس الوزراء عليه 27 تهمة من التهم اختلاس وسرقة وكذب وإلى غير ذلك ثم بعد ذلك دخلوا حروب عدة سقطوا في هذه الحروب الإخوة فاليهود بلا كيادة بلا كيادة سياسية وبلا اي كيادة فهم يعيشون في نفس المرحلة التي عاشوها ايام موسى عليه السلام حينما قال لهم ادخلوا الارض المقدسة ولكن العيب ليس في دني صهيون فدخلوا في معركة 2006 وسقطوا سقوط مدوي في لبنان ثم جاءت معركة غزة وانتصرت فيها حماس بكل قوة بصمودها بشموخها بإيمانها بثباتها بصمودها انتصرت بأطراف يهود براك رئيس دولة رئيس الأركان للجيش رئيس وزير الحرب في الدولة المختصبة لأرض فلسطين هو الذي اعترف مستشار جورج بوش اعترف بهزيمة اسرائيل في معركة غزة كذلك وزيرة خارجية دولة فلسطين المختصبة هذه المرأة التي كانت في امريكا منذ ايام وكانت تتحدث مع وزيرة الخارجية قالت لقد سقطنا في غزة سقوط مدوج هكذا قالت إذن, إذن إسرائيل سقطت في حربين يا الإخوة الأخوات إسرائيل منذ 68 67 لم تدخل معركة يا الإخوة الأخوات حقيقية إلا حرب 73 وانتصرنا فيها بفضل الله عز وجل المصريون كبروا وانتصروا نصرا مدويا سمع به العالم ثم جاءت معركة لبنان وانتصر فيها لبنان ثم جاءت معركة غزة لأول مرة يدخل الشعب الفلسطيني ممثل في حماس وفي الجهاد وفي غير الجهاد أيضا في التصدي لغطرسة بني إسرائيل وانتصروا انتصارا مدويا أيها الأخوات وانظروا إلى هذا النصر الكبير لحماس لا تملك مدافع ولا مضادات للطائرات لا يملكون إلا صدرا مليئا بالإيمان بالواحد الاحد والاعتماد الكلي وحسن التوكل على الله عز وجل بالله عليكم هل انتصر هؤلاء الأوغاد على أهل غزة ما انتصروا لماذا نخاف من إسرائيل لأننا نعيش نفس المرحلة مرحلة المزلة والضعف والخوار نحن أجبا من اليهود نحن أجبا من اليهود لذلك اليهود يحتاجون حاليا أيها الإخوة جيل النصر المنشود وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى كيف ننتصر على اليهود هذا هو ما نريده أيها الإخوة والأخوات سبحانك الله وبحمدك نشهد اللي أنت نستغفرك ونتبرأ أني داعا فأمن خلفي بقلوب خاشعة نرجو من الإخوة والأخوات أن يدعو لأخونا وحبيبنا يعني أنه سعيد توفيق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اسال <سؤال> الله, <يشفيه> <سأل> الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه واسال الله العظيم <خلفي بكلو> رب العرش العظيم ان يشفيه <خشعة> اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه امينوا خلفي بقلوب خاشعه نسال الله ان يشفيه ويشفي سائر مرضى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين ان داع الفاء من خلف بقلوب خاشعه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك انت ربنا وانت خالقنا وانت نصيرنا يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بنا وأصلح لنا أحوالنا وقوي إيماننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة وموتا في مدينة رسولك بكرمك أكرم الأكرمين اللهم عليك باليهود المغتصبين اللهم حرر لنا بيت المقدس على راية الجهاد وكلمة التوحيد وتوحيد الاعتقاد اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان على تحرير بيت المقدس يا أكرم الاكرمين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم فيه صلاة قبل الممات رد الشباب إلى دينهم ردا جميلا ورد الأخوات إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد الشباب إلى القرآن اللهم رد الشباب إلى المساجد اللهم اجعلنا نحمل هم الإسلام ولا تجعلنا همنا على الاسلام بكرمك يا اكرم الأكرمين اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة اللهم ارزقنا خلاص القول واخلاص العمل ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الواب يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أمتنا شهداء مجاهدين بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا قبل الموت شهادة وقبل الموت توبة وعنده شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت بكرمك يا اكرم الأكرمين اللهم هون علينا رؤية ملك الموت اللهم هون علينا رؤية ملك الموت اللهم أخرج أرواحنا من أجسادنا إلى روح وريحان بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا إذا ما جردون من الثياب وغسلون بالماء بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا إذا ما صلوا علينا الصلاة التي لا ركوع ولا سجود لها بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ارحمنا إذا ما وضعنا في الطراب وأحان علينا الطراب وتخلعنا عنا الأحباب وتخل عنا الأحباب أود علينا سواد القبر هون علينا ظلمة القبر اللهم آنس وحدتنا في قبورنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم ادخلنا الفردوس الاعلى اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتى المسلمين اللهم قد الدين عن المدينين بكرمك يا اكرم الاكرمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين يا الإخوة السؤال مرة ثانية من الذي سمى الكدس بالكدس باسم الكدس يا ريت تبعتوني عبر رسالة اسم اس ودي اعتبرها يعني نوع من أنواع يعني الدعوة تثاب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله ومحمدك نشهد الله ومتانا سأخبروك ولا تقول وال